وأمينُه على وحيه أرسله ربُّه رحمةً للعالمين وحُجَّةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به إياهم من الضلالة وبصَّر بهم من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغُ عنها إلا هالك فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام والصراع بادئ ما بين الخير والشر حتى أبا ابليس أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام كافرا بالله العظيم مخالفا أمر العزيز الكريم ولا تزالوا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 فجعل ابليس يحتني ذرية آدم ويكيد لهم وكما بيّن الله جل وعلا من فعل إبليس وجنده لما قال سبحانه وتعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وبعث الله تعالى الرسل لأجل أن يبينوا للناس عظمة التوحيد ويحذروهم من الشرك الذي يدعو إليه ابليس وأتباعه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 وإنك إذا تأملت في من يحاربون الرسل أو يحاربون أتباع الرسل من العلماء والدعاة والناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تجدن أنهم في كل هذه الأوقات وفي كل الأزمنة الماضية يستعملون الآلات نفسها والأسباب نفسها والأسلحة نفسها كما قال الله جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أتواصوا به يعني هل أوصى قوم نوح من جاء من بعدهم أن إذا جاءكم رسول فقولوا ساحر او مجنون ثم أوصى هؤلاء من جاء من بعدهم حتى وصلوا إلى قريش فلما بعثت يا محمد إليهم قالوا عنك ساحر او مجنون عجبا قال أتواصوا به هل أوصى بعضهم بعضا بذلك بل هم قوم طاغون وإنك إذا تأملت فيما فعلته قريش برسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجدت أن ما فعلته من تسفيه فكره ومحاولة إيذائه وصد الناس عنه وإعطاء صورة سيئة عنه حتى لا يتبعه الناس وجدت أن هذه الطريقة لا يزال يمارسها اليوم من هم من أفراخ المنافقين من العلمانيين وغيرهم لأجل أن يصد الناس عن أتباع الرسل ممن قال النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم فيهم ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مارست قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من الأذى ومع أصحابه الكرام منها الإذاء الجسدي من ضربه صلى الله عليه وسلم مرارا ونجتماع عليه عند الحرم وغيره من تعذيب أصحابه من إذاء متنوع من تضيق عليه في طعامه وشرابه من تضيق عليه في رزقه من تضيق عليه حتى في عائلته ألم تر أن قريشا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أمر أبو جهل بعض أبنائه وكان قد عقد عقد العقد فقط ولم يدخل على بعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلق ابنته وأمر الثاني أن يفعل كذا ويحاولون أن يحاربوه وأن يشغلوه عن دعوته ببعض مشاكله الاجتماعية سواء في أسرته أو في رزقه أو في كف أذاهم عنه وما شابه ذلك حتى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 هؤلاء أصوليون يعتمدون على أصول كتاب وسنة ومنهم مسلمون تقليديون تقليديون بمعنى المسلم الذي يعيش على ما وجد عليه آباءه دون أن ينظر في أدلة ذلك مع الأسف كما يقع لعدد من المسلمين من من حالات من التصوف من الطواف على القبور من الذبح لغير الله إلى غير ذلك فهو لا يحمل قضية لا يحمل توحيدا لا يحمل براءا وولاءا لا يحمل دفاعا للشرك وحربا لأهله ما عنده ولاء وبراء هكذا يعيش كيفما اتفق قصاراه أن يطوف على قبر وانتهى أمريكا تريد هؤلاء والعلمانيون يريدون أمثال هؤلاء لأجل أن لا ينتشر الإسلام الحقيقي في الأرض مسلمون أصوليون مسلمون تقليديون وفيهم أيضا يقول التقرير وفيهم مسلمون عصرانيون وحداثيون وهو المسلم الذي عرف الإسلام لكن بدأ يغير فيقول لا تشددوا على الناس في الاختلاط ويبدأ يبحث عن مخارج ليسوغ ذلك لا تشددوا على الناس في الربا ويبدأ يبحث عن مخارج ليسوغ ذلك يحتج عليك برواية عند الحنفية رواية عند الشافعية حديث ضعيف يبحث له عن طرق وما شابه ذلك مسلمون يحاول أن يتعصرا أن يتحدث أن يتراجع تحت ضغط الواقع عليه ومنهم مسلمون علمانيون هؤلاء اللي يضرب بالإسلام عرض الحائط ويقول لك أهم شيء نصلي خلاص نحن نصلي نحن مسلمون نصلي لكن تعال ابحث عن الحكم بما أنزل الله تجد انه ضرب بعرض الحائط ابحث عن تطبيقه للشريعة في معاملاته المالية تجد انه ضرب بها عرض الحائط ابحث عن تطبيقه للشريعة في حجاب امرأته في حجاب ابنته في وظيفته في أعماله تجد انه لا يلتفت وللإسلامي أبدا في مثل ذلك ولا تزال الحرب أيها الأحبة الكرام من خلال الصحف من خلال عدد من الفضائيات من خلال عدد من مواقع الإنترنت من العلمانيين والليبراليين على الإسلام وعلى المسلمين ادخل إلى بعض مواقع الليبرالية تجد الكفر الصراح كفر صراح أقرأ في بعضها وهو محجوب لكن قرأته كنت في خارج المملكة فأقرأ في بعضها يقول رأيت الله يوما في الحديقة فتحدثت معه فقلت لماذا تلعب الكرة وأنت ربنا إلى آخره من الكفر ويذكرها كرواية ثم يستهزئ بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بعض نسائه يستهزئ من شعائر في الدين يستهزئ من مسائل تتعلق بتعدد الزوجات وغيرها ولا يزالون يقاتلونكم لا يزالون يفعلون مثل ذلك وهؤلاء أعني العلمانيين الذين مع الأسف لهم وجود في الصحافة لهم كتابة فيها لهم وجود في عدد من الأماكن لا يزالون يمارسون اليوم على اتباع الرسل من العلماء والدعاة بل ليس فقط أتباع الرسل كلا بل ورثة الرسل الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم من أخذ العلم فهو من ورثة هؤلاء الأنبياء يمارسون عليهم الإذاء النفسي فيفتي الشيخ بفتوى تعتمد على الكتاب والسنة مؤصلا إياها بأدلة بصرف النظر هو اجتهت أصاب أو, او أخطأ هذا أمر آخر ان أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فيأتيك صحفي أجهل من حمار أهله ويكتب يقول هذه من الفتاوى الكوميدية ويبدأ ينكت على هذه الفتوى والله لو تسأل هذا الصحفي تقول له ما معنى الله الصمد يقول لك ها والله ما أدري بالأمس أقرأ لقاء مفاجئا مع أحد الصحفيين ما أحد هؤلاء أسئلة مباشرة كنت في الطائرة فوقعت في يدي إحدى الجرائد فوقعت أسئلة مباشرة وإجابات سريعة يسألونه يقولون له مثلا ماذا تعرف عن مثلا فلان ويذكر أحد العلماء من السابقين ابن حزم مثلا فقال والله أول مرة أسمع بهذا الاسم أول مرة أسمع ابن حزم يقولون له طيب ماذا تعرف عن مثلاً, مثلا يعطونه شيئا من يعني الأمور الشرعية السلم مثلا في البيع يقول السلم السلم ما أدري بس أظنه الاستسلام الواحد يستسلم ويقول لك أعمل به اللي تريد طيب هذا ما يعرف شيئا في الفقه ولا ولا يد... ثم يتكلم في أمور الشريعة القضية أنه يتكلم في أمور شرعية لو كان يتكلم في أمور تتعلق بزواج بتعامل مع أبناء لكن يأتي ويتكلم في أمور شرعية ويحكم على علماء أمضوا من أعمارهم خمسين سنة في طلب العلم وتعليمه وفقه وتعليمه للناس ثم يبدأ يعلق على فتاويهم مؤذيا لهم إيذاء نفسيا يزعم كما كانت قريش تحاول أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء النفسية ومن ذلك من أسالب العلمانيين اليوم إضافة إلى الإيذاء النفسي محاولة التواصي بالكتابة في الصحف وغيرها لأجل رد أهل الخير عن الناس فإذا جهر أحد أهل الخير بالحق في مسألة معينة بدأوا يتواصون به وكأنهم يقولون لأصحابه من أهل الخير انتبه لتفعل مثله ترى إن فعلت مثله أو زل لسانك بمثل كلمته أو خطت يدك مثل فتواه انتبه سيحصل لك ما حصل له كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن يحولون بين القرآن وبين الناس بين أهل الخير وأهل الناس لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه يعني اعملوا شوشرة اعملوا تشويش ولغوا فيه حتى إني أقرأ أحيانا كلاما مضحكا تقرأ مثلاً في من أساليب التشويش يتكلم بعض هؤلاء الصحفيين فيقول مثلا عن شيخ مثلاً معين خطب خطبة معينة وتكلم على طائفة من الطوائف وتكلم على مرجعهم الأكبر ثم يقول لك هذا الكاتب وإنني لا أشك أن هذا الخطيب لما تكلم بذلك كان يبحث عن الشهرة لأنه شاب مغمور لا يعرفه أحد فأراد أن يعرفه الناس والله إنه لا يضحك عليها عجائز نيسابور ما وجدت سبباً أقرب إلى العقل من هذا السبب وأنت إذا تكلمت بذلك علم الناس جميعاً أنك أنت اللي ما يعرفك أحد يعني يبحث عن سبب آخر ثم تجد أنه أن جهله يجره إلى طوام يتكلمون عن أحد الدعاة المشايخ الفضلاء قبل أيام في فتوى له فيقول ولا أشك في جهل هذا القائل وأنه لا يعرف شيئاً من العلم وإذا نظرت في فتوى القائل فإذا هو دكتور في كلية الشريعة من عشرين سنة طلابه اليوم فيهم قضات منهم كتاب عدل منهم أساتذة في الجامعات وهاتفه لا يكاد أن يسكت من كثرة المستفتين وهو عذر في رابطة علماء العالم الإسلامي ويقولك لا أشك في جهلة من أنت حتى ما تشك في جهلة والله أنت مثل الزبابة التي وقفت على رأس على على رأس فيل ثم لما رادت أن تغادر قالت له ما عليش أن لك أذى وثقل وسوف أقوم من عندك والله ما در الفيل عنك ولا عن وزنك كذلك أمثال هؤلاء الذين تجد أن يقع في أمثال هؤلاء المشايخ من أمثال هؤلاء الدعاة ولا, ولا أظن مثلهم لما يقول هذا يريد الشهرة وهذا يريد المال هذا يريد الظهور إلا كما قال قائد التتر للإمام ابن تيمية رحمه الله لما أقبل ابن تيمية للتتر بعدما أسلموا أقبل إلى قائد من قوادهم يعظه ويأمره أن يقاتل النصارى الذين اعتدوا على بعض بلدان المسلمين فجاء إليه وقال له قم قاتل وفعل وجعل ينكر عليه قعوده وركونه إلى الذلة والخصة والدعى والرفاهية وترك الجهاد فقال له ذلك القائد ما أظنك يا ابن تيمية إلا تريد ملكنا تبغى تصير ملك أنت غير منا تبغى تصير ملك فقال له ابن تيمية والله ما ملكك وملك آبائك يساوي عندي جناح بعوضة والله ما هميتني أنت ولا همني ملكك ولا ملك آبائك يا أخي أنا أريدك أن تثأر للدين أريد أن يتحرك في قلبك إيمان إن كان في إيمان تقول لي أنا أريد ملكك وما أمثال هؤلاء إلا لأنهم أذلة صاغرون وهم رويبضة يبحث يريد أن يظهر يريد أن يذكر يريد إذا دخل مجلس أو, او مر بمكان أن يقال هذا فلان فتجد أن يحاول أن يقع في من يفتون أو يتكلمون في الدعوة أو ما شابه ذلك وإذا أردت أن تتأكد من كلامي انظر إلى أسلوب الكاتب الكاتب الناصح إذا أراد أن يتكلم على فتوى عالم تكلم بأدب وخلق وقدر الشيخة وأثنى عليه ثم قال لكن فضيلة الشيخ قد جانبه الصواب في ذلك وذلك الأسباب التالية أما الذي يتنقص ويسب ويشتم ويتندر ويسخر ويستهزئ فهذا بلا شك غير طالب للحق ولا يهمه أن يقبل الطرف الذي أمام الحق أو أن يرده إليه والذي يجر كثيرا من هؤلاء الكتاب مع الأسف أن يحارب الإسلام وأهله الذي يجرهم إلى ذلك أسباب من ضمنها أولا طلب الظهور والشهرة فعلا يريد أن يذكر ما هو كاتب صار له يكتب في الصحيفة خمس سنين مقاله إذا نظر في الانترنت ما وجد له صدى نظر في رسائل الجوال ما وجد له صدى فيقول له الرئيس التحرير ان تاخذ يوميا خمس سنية ريال ولا ألف ريال على المقال ومقالك ما يقرأها أحد الجريدة يطبع منها مئة ألف ومقالك أظن ما يقرأها إلا ألف ولا ألف سنبحث عن غيرك فيحاول المسكين أن يحدث ضجةً مثل الذي. وجد الحجاج يشربون من بئر زمزم ويسلمون على بعض المشايخ والعلماء ويقبلونهم فأراد أن يذكره الناس فلم يدري فأقبل ورفع إزاره وتبول في البئر فإن قضى الناس عليه يمنعونه ويسبونه ويبتسم وقد مضوا به إلى الوالي قالوا له لماذا تبول في بئر زمزم قال أردت أن يذكر بين الناس أردت أن أشتهر بين الناس ولو باللعنة يعني حتى لو يقولون فلان الله يلعنه أهم شيء ذكروا اسمي يكفيني هذا يفرح لما تنشر رسائل جوال اقرأ المقال لفلان اقرأ المقال لفلان قاتله الله ما يهم قاتله الله ولعنه الله لكن يهم أنه ذكر اسمه وعرف واشتهر هذا طرف منهم ومنهم أقوام جرهم إلى هذا الجهل بالشريعة الجهل بالشريعة تتعجب لما يأتيك هذا يوم ويتكلم عن الفلك اليوم الثاني تكلم عن أمر في الجيولوجيا حصل مثلا أمر معين يتعلق بطبقة الأوزون عاد يتكلم عن غلاف الجو طبقة الأوزون بعده يتكلم ووالله لو جاء عالم من العلماء وتكلم عن أمر جيولوجي أو أمر فلكي لقال هؤلاء الكتاب هذا عالم في الشريعة لماذا يتكلم في غير تخصصه ما أنت أيها الجاهل كل يوم تتكلم في شيء وحتى وصل بك الحال إلى أن تناقش قضايا دقيقة من الفقه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 أو نحوه من المواد لأجل أن تحليه هذا إذا طال مكثه في الماء ربما أسكر فكان الخليفة سأل شريحنا القاضي قال له يا شيخ يا شريح يا عالم يا قاضي يا من حفظت المتون وأفتيت الناس وثنيت ركبك في طلب العلم يا, يا شيخ ما حكم النبيذ فقال له شريحنا القاضي حدثنا فلان ما أعطى كلام من رأيه على طول دليل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر رضي الله عنه ساق السند رجال ثقات سند متصل حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن لنأكل لحوم هذه الحمر فلا يقطعها في بطوننا إلا هذا النبيذ الحار فلما حدث بهذا الأثر قال وزير جالس بجانب الخليفة الوزير هذا لو ترى برنامجه اليومي لن ترى فيه قراءة من تفسير أو حضور درس علمي أو مراجعة حفظي في القرآن أو القاء درس في الفقه أو يزدحم عنده ناس يستفتونه في مسائل فيحركون المسائل في ذهنه مما يضطره إلى البحث أكثر هل الوزير جالس يتقهوى الصبح وياكل حلق بالظهر ويجلس على دجلة العصر وبعد المغرب يجلس يسولف عند الخليفة وعقب العشاء يذهب إلى جواريه هذا برنامجه فلما قال شريح القاضي هذا الأثر قال له هذا الوزير ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلا اختلاق هل حديث من عندك جايبة؟ فالتفت إليه شريح القاضي وقال بكل ثقة نعم نعم ما سمعت بهذا يعني شي طبيعي أنك ما سمعت به وأنا أعجب من بعض الناس لما أقول لحديث هو جاهل يقول يا أخي أول مرة نسمعها الحديث طبيعي أنك أول مرة نسمعها الحديث وغريبة يعني أنت الأخ قرأ. قرأ كتب السنة وحفظها ولا على الأقل مر عليها طبيعي أنك أصلا لو تقول لي أنك سمعت الحديث أنا سأتعجب طبيعي أنك أول مرة تسمعها الحديث هذا ليس غريبا فقال هذا الوزير قال لشريحنا القاضي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فقال له شريح نعم شغلك شغلك عن سماع هذا ومثله شغلك عن سماعي هذا ومثله جلوسك على التنافس يعني الوسائد الكبار جلوسك على التنافس في صدور المجالس عند الخلفاء ولم تثني ركبك في طلب العلم مثلنا وانت مستغرب انك اول مرة تسمعها الحديث اصلا لو سمعت الحديث كانت عجبت انا لاننا ما نراك في الدروس ولا نراك عند المشايخ وعمرنا ما رأينا في يدك كتاب اما في يدك يوم من الايام شيء من المنكر ولا خمر ولا غيره كما ان اكثر هؤلاء الكتاب مع الاسف لو نظرت إليه في جلسة وهو يكتب لو في يده اليمنى قلماً وفي الثانية السيقارة وأنت عندما تجد مصحف والبخاري يقول شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على التنافس في صدور المجالس ولم تثني ركبك في طلب العلم لتطلب العلم مثلنا فهذا أمر طبيعي أن هؤلاء بجهلهم ينكرون أموراً من الشريعة ويتكلمون على من تكلم بها ويأتي ويقول هذا الكلام جاء به هذا الدكتور من من عندي رأسه ولا من من كيسي أمه ثم إذا قلت له طيب تعال الدكتور تكلم بكلام فقهي صح قلك نعم طيب أعطني الفقهاء الأربعة منهم قال لك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد طيب أعطني كتاباً بس معتمداً في الفقه لكل واحد من هؤلاء الأربعة أن تقول إن هذا الكلام الذي قاله لا يوجد في كتب الفقه ولم يسبقه إلي أحد ممتاز أنا لن أسألك عن جميع كتب الفقه لا لا لا أعطني بس كتاباً معتمداً في الفقه عند المالكية وكتاباً آخر عند, الشا... عند, ال... عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافية عند الحنابلة بس أكادواً أجزم أن 99% من هؤلاء يقول لك ها لا أدري أو ربما بدأ يعني يلبس الأمر بعضه ببعض حتى تجد أن, أن بعضهم سئل مرة ذكر حديثاً من, من كيس أمه منها الصحفيين فقيل مرة وهذا الحديث قال هذا الحديث رواه ابن كثير في التفسير ما شاء الله ابن كثير يروي أحاديث بسنده ابن كثير متوفي في السنة في القرن الثامن في سنة 774 للهجرة وبيروي أحاديث هذا يا أخي يقال أورده ابن كثير ذكره ابن كثير لا يقال رواه ما, ما تعرف الرواية ولا يدرك شيئا وتجد أنه يتكلم بالجهل في مثل هذه المسائل وربما دفع بعضها بعض هؤلاء كما ذكرت لأجل أن يكتب في أهل العلم أنه يطمع أن يستضاف في القنوات الفضائية يطمع أن يستكتب في الصحف يطمع أن يظهر إضافة إلى مواقف له مع أهل الدين من قبل إما تجد له موقف مع أهل الدين مثلا قبضت عليه ديئة يوماً أو ربما مثلا تشارك مع رجل من متدين في تجاره وقع بينهما خلاف أو ربما تزوج فتاة وصارت متدينة او أخوها متدين وصار بينهم بعض المشاكل فحقد على الدين وأهله ودفعه الهوى وحب الشهوة والرغبة في انتشار المنكر دفعه هذا إلى حربه من خلال كتابة ومن خلال غيرها أسأل الله تعالى أن ينصر دينه أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن يعلي كلمته وأن يقمع الله تعالى كل من حارب الإسلام وأهله كل ما تسمعون وأستغفر الله جيل العظيم لي ولكم من كل ذنبه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الذين ما عندهم يقين بنصرة الدين لا يستخفونك أنت مهزوم كتبوا فيك فعلوا بك لا تلتفت إلى أمثال هؤلاء إن الذي ينظر في عظمة الإسلام وحماية الله تعالى لأهلك كما قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله يدافع وقال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وبين الله جل وعلا في آية كثيرة قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله مهما تنقص من الدعاة مهما كتب في العلماء مهما تندر بهم المتندرون نحن واثقون والله العظيم أن الدين ظاهر تعال انظر إلى انتشار القنوات الفضائية مثلا قنوات الإسلامية كل يوم الثاني تزداد ولا تكاد أن تذكر قناة إسلامية فتحت وأقفلت بينما أعلم من طريقي بعض القائمين على الاقمار الصناعية وبعضهم لي معهم اتصال أنه يقول لي يا شيخ بعض القنوات الغنائية تفتح وتستمر لها ما لا يزيد عن ستة أشهر سبعة أشهر ثم لا تستطيع أن تسدد وليس هناك رسائل تأتيها وليس هناك علانات فتقفل القنوات الإسلامية الله الحمدى تزال وتظهر وتزداد يوما بعد يوم دليل على أن الناس يتابعونها وأنها ظاهرة وأن مستوى المتابع لها ظاهر بل إن عدداً من القنوات الفاسدة الشديدة الفساد تتصل على بعض المشايخ وتقول والله نريد منك مشاركة نريد منك برنامجاً ويبدأون يعني يركضون وراءه ركضا ويتوسلونه لأجل أن يوافق أن يعطيهم برنامجاً سواء في رمضان أو في غير رمضان ماذا يريدون حبا في الإسلام كلا ليس حبا في الإسلام لأنهم احيانا غير مسلمين يركضون وراءه لكنهم يعلمون أن جماهيرية العلماء جماهيرية الدعاء سواء في المملكة وفي دول الخليج وفي الخارج أنها كبيرة وعظيمة جدا وبالتالي يريدون أن يكسبوا هذه الجماهير لاجل أن يقدموا لهم شيئا يجذبونهم به بل كنت أتكلم مع بعض الإخوة فكان يشتكي من مقال الأحد هؤلاء السفهاء من الكتاب وكان يقول يا شيخ هذا الكتب كذا وكذا فقلت له هذا الكاتب كم يطبع من الجريدة قال يطبع مئة قلت طيب هذه المئة وخمسين هذا المقال الذي في زاوية من, من صفحاتها كم يقرأ تتوقع أول شيء مئة وخمسين هل كلها تستلم وتقرأ تعلمون مئة وخمسين اشتراكات ناس مسافرين تأخذ أحياناً بعض الجهات الرسمية مثل خطوط الطيران وغيرها وربما أحياناً يعني قل منها ما لا يقل عن جزء كبير منها أحياناً لا تصل أصلى إلى المشترك أو, أو ترمة وبعضها رجيع طيب على فرض أنه قرأ هذه الجريدة مئة كم الذين قرأوا هذا المقال كم يصلون يصلون خمسة آلاف عشرة آلاف خلهم خمسين على فرض أن الكاتب مشهور هؤلاء الخمسون ألفاً كم منهم سيقرأ المقال كاملاً من أوله إلى آخرة وكم منهم سيفهم مراد الكاتب وكم منهم سيتأثر أنا عندي برنامج أو غيري من المشايخ هذا البرنامج الإحصائيات تقول أن مشاهدي فوق الخمسة ملايين وأستطيع لمدة ساعة ونصف أنا أقول ما أريد وأنا أخذ هذا المقال الذي تكلم فيه, فيه, فيه ربما ما لا يزيد على ألف كلمة فيه فيه في ربع صفحة وأن أنسفه نسفاً فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل الخير من الوسائل التي يصلون إليها من الناس ما, ج... ما لم يجعل لأمثال هؤلاء الصحف الإلكترونية اليوم كثير منها بأيدي أهل الخير من أشهر الصحف الإلكترونية التي لها رسائل جوال رب وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من تسعين عبر رسائل الجوال هي بأيدي أخيار عدد كبير من الصحف الإلكترونية اليوم الموجودة في الانترنت هي بأيدي ناس من الأخيار ولا تكاد صحف العلماريين وغيرهم الإلكترونية لا تكاد أنها تفتح وإذا نظرت في عدد الزوار هنا وعدد الزوار هنا وجدت البون شاسعا كذلك حب الناس لأهل الخير هذا من البشائر يا جماعة الناس يحبون أهل الخير يحبون الأخيار يحبون أهل الصلاح ومن اللطائف كنت قبل أسبوعين أو ثلاثة مسافرا إلى جدة فأنا بكرت الى المطار وذهبت الى قاعة فرسان فوجدت احد كبار الممثلين ولو ذكرته اسمه لعرفتموه فسلمت عليه وعرفني وعرفته كيف حالك عساك بخير وكان احيانا احيانا ربما قال لي انا, أنا ارسلت ليك شيخ بعض الرسائل وكنت ارد عليه فتاوى خرجنا من هذه الصالة متوجهين الى البوابة خلال الطريق المشي في المطار مطار مليء بالناس قابلنا قرابة مثلا مئة شخص والله يا جماعة هؤلاء المئة شخص الذين أقصد قابلناهم سلموا علينا ولا المطار مليء بالناس هؤلاء المئة الذين سلموا علي لم يسلم عليه منهم إلا إثنان فكنت تعجب طيب لماذا يسلمون عليه يأتون يسلموا كيف الحال يا شيخ نحبك في الله أبصور ولدي معك وما شاء قرأت كتابك صليت معك تابعت برنامجك إلى آخره فكنت أحرج طيب سلموا عليه وإذا به واقف جنبي هكذا فوصلنا إلى الطائرة ولم تكن الكراسي جاهزة فوقفنا على جم والناس يمرون يذهبون إلى كراسيهم فكانوا يمرون ويسلمون عليه ويتركونه فسألتهم تفت عليه قلت الحين أنت ألست أمثل مشهورا أنا حقيقة ليس لمتابعة لي والله الحمد لله تمثليات وغيرها لكن أعرف أنه مشهور لكن ما أدري ما مقداره شهرته قلت لها ألست أمثل مشهورا قال بنا قلت ألست فلان قال بنا قلت ليش ما يسلمون عليك لماذا ما يسلمون عليك غريبة. فقال لا يعني تعرف أحيانا ما ينتبهون ما يتوقعون أنهم شافوني طيب ليش انتبهوا لي أنا وتوقعوا أنهم رأوني أنت ما توقعوا فلا أدري هل الناس لم يعرفوا أو أن الناس أصلا لا يحبون أمثال هذه يعني هذه الفئة من الناس أو لا أدري ما هو السبب لكني أيقنت أن الله تعالى يضع القبول للعلماء والدعاة والمشايخ وأهل الدين وأن الله تعالى يقسم غيرهم ويزيل الله تعالى حبهم ويضع ربما كراهيتهم والإسفاف بهم يضعها في قلوب الناس فاطمئن أنت معك رب العالمين والدعاة والعلماء ومن يخدم الدين ويبذل نفسه وقته وخبرته وعمره لاجل الدين يبشر والله أن الله تعالى له يجعل الله تعالى له التمكين انتشار الكتب الإسلامية اليوم في أحد معارض الكتاب الدولية في إحدى الدول قبل أيام ليس قبل أيام قبل سنتين حتى يكون دقيق في ذلك المعرض بدأت تقدم دعاوى وقضايا على الجهة المسؤولة تقول أنكم خسرتون وذلك أن الناس إنما يبحثون عن الخير ويبحثون عن الدين وعن الكتب الإسلامية أخيرا ما هو المطلوب مننا أول شيء أن يكون عندك ثقف في دينك فاستمسك بالذي أوحيى إليك وقال جل وعلا وليستخفنك الذين لا يوقنون اللي ما عنده يقين بنصر الدين لا يلعب بعقلك كن واثقا يا أخي في دينك واثقا أن دينك منتصر واثقا أن دينك هو الحق شاكر لله انشرفك أن جعلك مسلما موحدا عابدا له ولم يجعلك تعبد حجرا أو وثنا الأمر الثاني أن تكون تعمل بهدوء لمشروعك الإسلامي انا عندي حلقة تحفيظ اشتغل فيها لا ألتفت إلى من إلى من يشوش علي أنا عندي مؤلفات عندي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 اللهم من كاد للاسلام واهله فكده اللهم من كاد للاسلام واهله فكده اللهم من كان من هؤلاء الكتاب الذين يذمون الدين ويذمون أهله ويترقصونه اللهم من كان الحق مشتبها عليه فاهديه إلى الحق ومن كان ضالا عن الخير فيسر له الخير ومن كان في قلبه شهوه فنسالك ربنا أن تشفيه منها ومن كان يستعمل قلمه لحرب الدين فنسألك ربنا أن تهديه وان تصلح قلبه وان تجعله ممكنا للدين وداعيا إليه ومن علمت منه يا ربنا أنه محارب للدين ولم تعلم أنه سيهتدي فنسألك ربنا أن تعجل بهلاكه وان تجعله آية يا قوي يا عزيز اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في أفغانستان وفي كل أرض من أرضك هذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغلوا بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيرا وتدميرا عليهها قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وجميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا أذى الجلال والإكرام اللهم قرب إليهم بطاعة الخير وابعد عدهم بطاعة السوء يا حي يا قيم اللهم صلِ على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل ابراهيم وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد لاستصاً سبحان ربك رب العزة عن يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين